فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأذكى لكم والله مما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم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 ويحفظن فروجهن ولا يُبْدِينَ زينتهن إلا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جيوبهن ولا يُبْدِينَ زينتهن ولا لِبُعُولَتِهِنَّ زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أَبْنَائِهِنَّ أو أبنائهم، أو أبنائهم، أو أبناء بعولتهم، أو إخوانهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نساءهن.